سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد يا يا مظهر التوحيد أنني أحد الشداء الهائمين الحوام ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رغبا لذا هذا الجلال لذا هذا الجلال الأعظم إن الذي ثوك إن الذي ثوك نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الاشراقات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله علي محمد وعلى الله على سيدنا محمد وعلى المرحومين والذين الله مأذن مسلمين نجده وعزه. وصُن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس الى الحق والعدل وهدهم الى صراطك المستقيم يا اكرم ال يا رب. يا رب كل شيء وهداه. اشرح صدورنا. واستر عيوبنا. وفرج كروبنا، واصلح احوالنا. وانصرنا. وانصرنا. الله وانصرنا. ان الذي ثوات ان الذي ثوات سيدي يا رسول الله ان الذي ثوات بارك وتعالى إن الذي سواك في قرآنه وفاك وثا في خنائ الأكرام محبته مجيئك للورا في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا يا نور, يا نور يا نور يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزة للارض. إذ أمست لنورك تنتمي، إذ أمست لنورك تنتمي، الكوكب. كامل القضاء خطا على هذا الثرى خطو اليتيم المعذب متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه من كل جاه من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهن وبغير جاه الله وبغير الاله عليه صلى الاله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يتأمي هيمان هيمان ايما تزرع للسماء دموعي فيتيه تيه مشتاق ووجد متيامي يا رب يا رب اليك تشوق وحب كمستثار في ذمي حتى اتى الروح الامين يضمه ضمد على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبفكر رب يا نبي ترنم